بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمنكم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الناس نيقي عليك قولا ثقيلا الناس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 فَأَسَافِرَ الْعَوْنُ الرُّسُولُ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِلاء فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وتلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عَلِمَ أَن لَّن تُصِيبُوا فَتَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَن يَحْمِلَنَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَعَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ